والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم مقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حُلَّهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّذَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عَمْيٌ فَهُمْ لَا يُجِعَونَ أَوْ كَصِيبٍ مِنَ السَّمَايِ فِي ظُلُمَاتٍ وَرَعْدٍ وَبَرْقٍ يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء مهاء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدها أكن من دون الله إن كنتم صادقين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 فَقَالَ إِنْ أُنَبِّئُكُم بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم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 وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ذا آل فرعون وأنتم تنظرون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 وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُثَلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعَأُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُهُ لَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أَعْلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تلبحوا بقرة قالوا أتتخننا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي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 أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كَانَ فريق منهم كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا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 ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله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 إِنْ نَأْتُوكُمْ مُسَارَةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ قُمَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم المينات وإيدناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم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 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ ما اشتروا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بئس ما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهم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 قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله ومل ذائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين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 ولن نبي من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجروا عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَنْ كُنُّ فَيَكُونَ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قَدْ يَبِنَ الآيَاتِ قَوْمٌ مُّقْنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنِ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَن تَصْرَاٰحَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم نصب واذبتى ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتممه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 طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى والسُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم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 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن طبلتهم التي كانوا عليها قل لله الْمُشْرِقَ وَالْمُقْرِبَ يهدي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم, إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله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 فَوَلِّ وَجُوهَهُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أَوَلَئِنِ اتَّيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ لَّيَجْرِمُنَّكَ صَبْرًا وَمَا أَنتَ بِمُتَّبِعٍ قِبْلَتِهِمْ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 وَإِن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من مِنَ ولكل وجهة هو موليها تستبق الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون, يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشون مخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب, ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إنا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو فلا تناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فَإِنَّ اللَّهَ شَافِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَا لِلْنَاسِ فِي الْكِتَابِ أُلَاءِكَ أُلَاءَ أَنَا أَكْيَّ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولى عليهم لعنة الله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 وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِنَا وَبَثَّ فِيْنَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِيَاعِ والسحاب الْمُسَخَّرُ والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يدخل من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كروه فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ايها الذين الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنهم لكم عدو مبين إنما يأموكم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كل من طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل, وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به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 ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال, وآت المال على حبه ذوي القبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والطراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم وقصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيئا فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد مانك فله عذاب وَلَكُمْ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر الْمَوْتُ الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المدقين. فمن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا ما فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ يبدلون إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فمن خَافَ من مُّصِيبَةٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذين فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا تعال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرفضون أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الوفث إلى نسائكم هُنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أَنَّكُمْ كنتم تختانون أَنفُسَكُمْ فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى لا يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرن وأنتم عاكفون في المساجد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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أبوال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البلوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأَتُلْبِسُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحنقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه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 من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أَوْ أشد ذكرا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 لهم نصيب مما كسبوا والله سريع حساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن تأخر فلا إذن عليه لمن اتقى تَقُولُ الله واعلموا إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تحشرون وَمِنَ الناس مَن يُعْجِزُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وهو اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ألد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له تقي الله أخذتهم العزة بالإثم وإذا أخذته العزة بالإثم فحسب جهنم ولا بأس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كلاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو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 إِنَّ اللَّهَ يُوجِعُ الْأُمَّ سُذِنَ اسْمُهُ إِلَيْكُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَاتِنَا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كَفَرُوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمَنُوا والذين اتقوا فَوْقَهُمْ يوم القيامة والله يرزق من يشاء بخير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وبردا وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كرخ لكم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 وَصَدُّنَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ نَمْكُثُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا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 إخوانكم، فالإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنقح المشركات حتى يؤمن ولا أمّة مؤمنة خير من مشركين ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعدد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته علمهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أبا فاعتزم النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حظ لكم فاتوا حظكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 وَلَا يحل لهم ان يكتن ما خلق الله في اوحام ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبعولتهم حق برديه في ذلك ان اغاضوا اصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكم بمعروف أو تسبيح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمين. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا إن, أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم من النساء فبلغن أجلن فأمسكون بمعروف أو سرعون بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 ذلكم أسكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 او اكلا في انفسكم علم الله انكم ستذكرون ولكن لا توعدون نسفا ولكن لا توعدون نسفا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعذلوا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا أَنَّ الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضوا ومدعوهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لهن فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ, يعفون. إلا أن يعفون أو يعفو الَّذِي بِيَدِهِ عقدة النكاح.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 فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين متوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لِأَزْوَاجِهِمْ متاعا إلى الحول غير إخراج فَإِنْ خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنتم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 حذر الموت فقال لهم الله, له الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله معلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قضاً حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله يقبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى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 فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا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 وقال لهم نبيهم ان ايه ملكيه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وال هارون تحمله الملائكه ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ طالوتُ مِنَ الْجُنُوبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اخْتَارَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ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 كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرخ علينا صبرا وتبت أقدامنا وثبت أَقْدَامَنَا وانصبنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وَقَتَلَ داوود جالوت واتاه الله الْمُلْكَ والحكمه وعلمه مما يشاء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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها ألا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اجكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَّرَاءَ فَهُوَ قَيِّرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِنْ سَيَّأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدًى وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجد مسما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مَن يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِن مَن مِنَ مِن الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَظْلَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوٌّ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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يطار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقمضا فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه